أذيق العدى كأس المرارة والقرح ولا كون الله يا قادة الفتح أذيق العدى كأس المرارة والقرح ولا كون الله يا قادة الفتح وكل عدو يبتغي مسأرضنا ومن وصرف الأصحاب في الذم والقدح ستعلم يا حذي إن دارت الروح وسابق وقع السيف ضع قاعة, قاعة الروح ستعلم يا إن دارت الروح وسابق ربع السيف قع قعات الرمح لأنك واجهت الوسوذ بدوحات الدخاء ضابت الأرض حمرارا من الدبح أشاوي ستلتخش الكومات نزالهم جندلة الأعداء طلبت الربح أشاوي ستلتخش الكومات نزالهم جندلة الأعداء طلبت الربح وشتنا بين الوستناز أو في العلوى بين كلاب الرفض والنوح والنبح وإن لنا عند الإله كرمة فإما جنال الفرد أو راية الفتح إِلَىٰ إِلَٰهِكَ كَرَمَتًا فَإِمَّا جَنَّانُ الْخُلْدِ أَوْ rayَةُ الْفَتْحِ وَإِنَّنَا لَعِنْدَ إِلَٰهِكَ كَرَمَتًا فَإِمَّا جَنَّانُ الْخُلْدِ أَوْ rayَةُ الْفَتْحِ وَإِنَّنَا لَعِنْدَ إِلَٰهِكَ كَرَمَتًا فَإِمَّا جَنَّانُ الْخُلْدِ أَوْ rayَةُ الْفَتْحِ سَبِيلَ اللَّهِ أَرْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ الله بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم